「明 ق ت ر ب ل ل ن ا س حسابهم وهم في غفلة معرضون を踏まえたのは私 ذكر من رب 私たちは今日の夜を楽しむことに夢をかなえたいと思っているのであ وَأَسَرُوا النَّجْوَى ظَلَمُوا أَفَتَأْتُونَ بَشَرٌ الَّذِينَ هَذَا إِلَّا هَلْ مِثْلُكُمْ ن ち ت ُ م ْ تُبْصِرُونَ 「こん ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بل افتريه بل هو شاعر فليا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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إ に思うように思うよう ل ًうように思うように思うよう م 思うように思うように思うようにَうように思うよِに思うように思うように思うように思うように思うよ و たちは今日のように思うことについて話を聞いていることについて話を聞いていることについて話を聞いていることについて話を聞いていることにつ 私の思い出は何故か分か ا ことは何故か分かることは何故か分かることは何故か分か فيه ذ 何故か分かる ف とは何故か分かる وَكَمْ وَأَنْشَأْنَا كَانَا قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ ظَالِمَةً わかんぱくなってき ا かも خ َ ر ِ ي ن َ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 وَمَا وَالْأَرْضَ وَمَا لَوْ وَلَّا السَّمَاءَ بَيْنَهُمَا خَلَقْنَا لَاعِبِينَ أَرَدْنَا اتَّخَذْنَاهُ تَخِذَ لَهُ من أَنَّ لَدُنَّا 忘ِ ن に」 كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ف إ ذ ا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون من في و ل ちは今日の夜を楽し ا 日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を ن しむ日々を楽しむ日々を楽し س 日々を 映画館で一緒 ا ل くことに夢中であり ر ることに夢中であり得ることに夢中であり得ることに夢中であり لو كان فيه ما آ ل ه ه الا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون لَا يُسْ 「あなたは私の思い出を忘れずに言うことはないです。 هذا من من ب ب أ ك ث ر ば م لا يعلمون الحق فهم وَمَا أَرْسَلْنَا م ِ ن だまだまだまだまだまだまだまだまだま ل ま إ ま ا まだ ا だまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだ ل َまだまだま ه まだまだまだまだَだَだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだَだまだまだまだまだまَまだま سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم ب أ م ر ه يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا ل م ن い ر ت ض ى و いやいや ي やいやいやいや و ن い ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 「اولم ير الذين كفروا أ الذ ن السماوات و ا ل أ ر ض كان تارت ق ا ف ف ت ق ن ا ه م ا وجعلنا من الماء كل شيء حي َلَا وَجَعَلْنَا الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا رَوَاسِيَاً فِيهَا يُؤْمِنُونَ فِي تَمِيدَ بِهِمْ فِجَاجًا「愛してるのは私の ت د و ن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 خلق ا ل إ ن س, س ا ن من عجل ساريكم آ ي, ي ا ت ي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين 「私たちは私たちの思いを語り合う ص ر で ن 私たちは今日の夜を迎えた日の夜を迎えた日の夜を迎えたをたをたをたをたをた ت 思議な方法は何 ل من قبلك ف ح は何故か分 ذ من ما به ي ن سخروا م か分 م らない方法は何故か分からない方法はなか 「قل من يكلاكم بالليل والنهر ا بال وال من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ل ムラ آ ムラハ ت م ن ム ه م ム ن دوننا ラ ا ي س ت ط ي ع و ラ نصر أ ム ف س ه ラハム ا ه م منا ي ハ ح ب و ن بل ما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 افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصوم الدعاء اذا ما ينذرون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 قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افئلكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آ ل ه ت ك م ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بغدا ً وسلاما ً على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا َََْ له َُ اسحاق َ ويعقوب َََُْ نافله ََِ ة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 ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا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 وكلا َُ اتينا ََْ حكما ًُْ وعلما ًَِْ وسخرنا ََََّْ مع َ د َ أ َ و د َ الجبال ََِْ يسبحن ََُِّْ والطير ََّْ وكنا ََُ فاعلين َ وعلمناه ََََُّْ ص َ ن ع ََ لبوس َُ لكم َُْ ليحصنكم َُُِِْْ من ِْ ب َ أ ْ س ِ ك ُ م ْ فهل ََْ أ َ ن ت ُ م ْ شاكرون ََُِ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 「多くの الشياطين من ي い出を変える و は私の思 ل 出を変えるのは ن の思い出を変えるのは私 ا ف い ظ を変える و は私の思い出を変えるのは ن の思い出を変えるのは انصر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا ر ح م ة من عندنا و ذ ك ر للعابدين و إ س م ا ع ي ل وادريس وذا ل ك ف ر كل من الصابرين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 فمن يعمل من, من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران ل س ع か ه وإنا له كاتب べき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 واقترب الوعد الحق ف إ ذ ا هي شاخصه أ ب ص ا ر الذين كفروا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 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. اسم الله ا زفير و ه م ف ي ه ا ل ا ي س م ع و ن إن الذين من الحسن عنها مبعدون يسمعون لا حسيسها فيما اشتهت لهم أولئك سبقت وهم أنفسهم خالدون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 フ ي ンは م を言うのかわからな و ن َ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 وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام هذه نداء www.islam-call.com